يا علينا بالمزيان يا الله لولا املك السنه تهني علي هم الحنيه يا الله مولدك يا لنا فرحان عيون الليالي مولد الفرحه يا غالي عيون الليالي مولد الفرحه يا غالي وفي سمانا ضحكه نجوم الثريا وفي سمانا ضحكه نجوم الثريا علينا مال النسيه يا الله اذا املك علي حمل حنيه يا المجتبى نور علينا ما نسيه يا من ملكت سلطني علي هم الحميه نزعتي الدنيا جواشيح العزل اثبت شباب في القمر اشرب لحن نزعتي الدنيا جواشيح في القمر اشرب لحن ذقت العيد بد الحينك بشر ومانينا وبسمعنا رحقه نجوم الثريا وبسمعنا رحقه نجوم الثريا بدك من مشتبه نور علينا من المزي يلا يا المجتبى نور علينا من المزي لي لا املات السنه تنني علي حمل هميا غنّت الدنيا مواوي للامل فرحت الليله يا بالخير العمل غنّت الدنيا مواوي للامل فرحت الليله العمل والسكيه الطاهره بالحسن نستبشر والسكيه الطاهره بالحسن نستبشر وبسما نه ضحكه نجوم الثريا وبسما نه ضحكه نجوم الثريا ولدك يا مشتبه نور علينا بهالمسيم يلا للاملك السما تهني علي عم الحميه ولدك يا علي عم الحميه